وجعلنا الليل وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ أَفْلَحَ ويصلي على النبي الله وما جاءنا آياتنا من ربكم بِنَا نَعْصِمُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ يَا जी